أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط ذلك جعل لكم أمم توم وسطل لتكونوا شهداء أعلا الناس لتكونوا السول وعليكم شهيدا او وين كانت لك بيوت Okay. But Woman! Oh! وَمِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَا فما تكونوا يَأْتِ بكم الله جميعا إِنَّ الله على كل شيء فخرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام وان للحق من ربك وما الله بغافل عم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم الا تخشواهم واخشوني وليتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ويجنوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا Vel ah لفضيله الدكتور إن الصفا والمروة من شرائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي und أصبحوا وبينوا فأولا والناس يجمعين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما فأحيى به الأرض بعد موتها فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتَصْرِيفُ فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشر اللّه، وَلَوْ يَرَوْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقال الذين تبعوا أن برّوا فلن تبرّوا منهم كما تبرّو منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار. Oh, <sweak> َأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعَقِلُونَ شَيْسٍ كومون عمي فهم لا يعقلون Meu botão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 ولا يُزَكِّيهم وَلا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم